اشتت اراده الله في العلم الكريم بظهور اسرار التصريح للبشر الكريم بتكريم وتكريم صرت القدره الباهره بالنعمه الواسعه والمنه الضرائب في العالم المتلج التبير عن جمال متهود للعين حامد لوسل الزمال المتلج والحسن الثانين والزين فتنصل ذلك الجمال الميمون في الأسلام والبتون فما من صلب الله إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو الخمر التام الذي يتنصل في بروجه يتكرف به موتد استكراره ومعنع خروجه تنسمت الأجدار الأزلية بما أفرت وأظهرت من سرها بالنور ما أغرت وخصفت به من خصفت فكان مستقره في الأسواد الفاقرة والأرهان الشريفة الصاهرة حتى ففي عالم الشهاده بشرا لا تنبشر ونورا ان يرى الأسار ظهوره ودار فتعلق همة الراسم لهذه الحروب لان يركم في هذا القرطان ما هو يتج من عزائم ذلك النور معروف وإن كانت الألسنة في عشر معشاة أو صوت ذلك الموسوس تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويع للمتعالجين بهذا النور المبين وإن عن شعور خير الأنام ولكن هدني إلى تدرين ما أفضه من شعر في المخلوطين وما أكرمه الله به في موعده من الفضل الذي عم العالم على مر الأيام والشهور والسنين داعس ألك بهذه العظمة الكريمة ولا عجز شوكي إلى سمائ أو صفوف العظيمة ولا علم الله صاميه المتكلم والسميع. ويدخلان في كفاعة هذا المدينه كافح ويسروا آل بروح ذلك المعين